Bismillahi l lillahi ma fi al ve ma fi al-ı Arb. ve lәhül ve kulli şeyin ve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 B Allah علم بذات الصدور. Alam yectikum nabuul, Lethin kafaro min qablu fdaqu ve bal amrim, Vlahum فَكَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلّوا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ فَاللَّهُ وَنِعْمَ الْحَمِيدُ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا والبلاء وربي لتبعثن ثم لتنبأن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَوْمَ يَنُمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُ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 يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذرهم وان تعفوا وتصفحوا وتؤفرو فان الله غفور رحيم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 وَمَن يُقَشِّعْ حَنَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِذَا تُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكَ وَيَغْفِرْ لَكَ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ